أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ I said...